الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر وكوتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها نجوما للشياطين وأعتدنا, واعتدنا لهم عذاب السعيد وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير اذا القوا فيهن سمعوا لها شهيقا وهي تفوز وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير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 فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم لهم مغفرة وأجر كبير واسر قولكم اوجهر به إنه عليم بذات الصدور لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض نونا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه نسعو آمنتم من في السماء أن يخشف بكم الأرض أن يخشف بكم الأرض فإذا هي تمور أم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 أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبَغْ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرحمن إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور عن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوه في عتب ونفور أَفَمَن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي مَن يَمْشِي صَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَاءَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ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 قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين فلما راوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب ألي قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرايتم إن أصبح ماءكم غورا فمن فمن يأتيكم بماء